حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي حبيبي محمد شفيعي كيف أنسى أتقول يومين به أسم وألقى نرويابا نام. أرى فيها محيا حبيبي محمد لك ما اشتاق رؤيا حبيبي محمد شفيعي كيف أنساه أتوقون يوم به أسم وألقاه لرؤيا منامين أرى فيها محيا صلوا على حبيبنا محمد النور الهدى صلوا وسلموا كما صلى الإله وابتدى وكونوا مقتدينا بخير المرسلين عسى الرحمن يجزينا بهادينا دين محمد حبيبي محمد لك ما أشتاق رؤيا حبيبي محمد شافي عي كيف أنسى أتقول يوم به اسم وألقى لرؤيا من أرى فيها محيا ضياء شريف متى تصف عيناي ذكرت خطاه هم الدنيا سيبقى هداه سنادربي ومحياي صل عليه وأحيا في وصاياه صلوا على حبيبنا محمد النور الهدى صلوا وسلموا كما صلى الإله وابتدا. وَنَكُونُ مُقْتَدِينَ بِخَيْرِ الْمُرْسَلِينَ عَسَى الرَّحْمَنُ يَجْزِينَا بِهَادِينَا مُحَمَّدٍ حبيبي محمد لا كم اشتاق رؤيا حبيبي محمد شفاعك كيف أنسى أذكر يوم به أسم وألقى ورى فيها محيا وياق شريف متى تصفه عينا ذكرت خطاه فهانهم دنيا سيبقى هداه سنى درب ومحيا أصلي عليه وأحيا في وصايا